هذا أيها الإخوة هو الشريط العاشر من تفسير سورة المائدة للأول وهو أن يكون الرحمن ولد وللثاني وهو أن يشرف رسول الله صلى الله عليه وسلم الداعي إلى الإخلاص والتوحيد طيب إذن هم يقولون فإن يخرجوا منها فإن داخل يعني كأنهم مستبعدين غاية الاستبعاد أن يخرجوا منها ولذاك ابتلوا بالتيه كما سيأتي ان شاء الله وهو الضياع وعدم الاهتداء إلى, الى هذا المكان نعم وتامل ايضا قولهم فان يخرجوا منها فانا داخلوه يعني يؤكدون دخولهم اذا خرج هؤلاء واذا خرج هؤلاء هل يحتاج الى ان يؤكد الدخول ما يحتاج لكن سبحان الله اذا تامل حال هذه الامه الغضبيه وجد انهم في غايه السفاهه في العقول كما انهم في غايه الضلال في الدين ومن راى مزيدا فيعلم في هذا في هذا الامر فليرجع الى كتاب ابن القيم رحمه الله اغاثه اللهفان فانه تكلم عن خصائص الملل بما لا مزيد عليه قال رجلان قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم وادخل عليهم الباب أول نسأل عن تركيب هذه الآية الكريمة قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم رجلان معروف انها مكر أو معرفة تأمل قال رجلان نعم بالإجماع ما في مخالف نعم رجلان نكرة. من الذين يخافون يجب أن تكون مع صفة لرجلان يجب أن تكون صفة لرجلان لأن النكرة ما يأتي بعدها من الجملة وشبهها يكون صفة لها طيب ويخافون هذه صلة الموصول من الذين يخافون صلة الموصول. أنعم الله عليهما هل أنعم هنا مفعول يخافون ولا منصوب في فعل محذوف ولا إيه نعم أنعم أنا أسأل عن أنعم ما أسأل العرابي أقول هل هي مفعول يخافون أو لا نعم أنعم هذه فعل ليست مفعولا مفعول يخافون محذوف نقدر شرابات أنعم هذه فعل من الذين يخافون انعم الله عليهم انعم فعل جمله فعليه محلها من الاعراب صفه لرجلان صفه للرجلان ويجوز ان تكون حالا منها لانها نكره خصصت والنكره اذا خصصت جاز وقوع الحال منها عرفت لكن قد يقول قائل اليس الانسب في التركيب ان يقال قال رجلان انعم الله عليهما من الذين يخافون الجواب لا لان انعم الله عليهما ان قدر انها حال فالوصف التابع اولى بالموالاه ان قدر انها حال فالوصف التابع لموصوفه اعرابا اولى بالموالاه لان الحال تابعه لموصوفها معنى مفارقه له مفارقة له اعرابا فهمتم بخلاف الصفه التي هي النعت فنقول هذه ان جعلناها حالا فانها تكون متاخره عن الوصف الذي المباشر ثانيا ان من الذين يقفون شبه جملة، فهي بحكم المفرد، وأنعم إيش هي جملة، والنعت بالمفرد اولى لا بالموالات من نعت الجملة، لأن إما النعت يكون مفرد أو شبه جملة أو جملة، فلهذا كانت الفصاحة تقتضي تقديم إيش من الذين يخافون؟ طيب، قال رجلان. إن الله سبحانه وتعالى لم يبين من هذا نرزل وليس لنا في معرفة عينهما ضرورة ليس لنا ضرورة المهم ماذا قال أما أن نعرف من هما فلو كان هذا من الأمر الذي تنبني عليه العقيدة لكان الله تعالى بينه إما في القرآن أو على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم وقول من الذين يخافون يخافون من يخافون الله ولهذا نقول إن مفعول يخافون محذوف تقديره الله وقول أنعم الله عليهما بماذا أنعم أنعم الله عليهما بأمور أول خوف الله عز وجل فإن خوف الله من, من أكبر النعم لان خوف الله يستلزم اجتناب محارم الله والقيام بطاعته ثانياً انعم الله عليهما بالقوه بقوه النفس لانهما الان يقابلان من يقابلان ام قوم موسى كلهم قالوا له لن ندخله هذان رجلان قابل الامه كلها مما يدل على الشجاعة والعزيمة الصادقه وهذه لا شك أنها نعمة إذا وفق الله العبد قوة وشجاعة وعدم مبالاة بالكثرة لأن الكثرة ليست بشيء امام الحق أي طيب أنعم الله عليهم أيضا بحصافة الرأي حصافة الرأي لأن كل من قرأ البشائر التي ذكر موسى عليه الصلاة والسلام لا شك أنه سوف يقجب ادخل الأرض المقدسة والثانية التي كتب الله لكم نعم إذن أنعم الله عليهم من هذه الوجوه الثلاثة وقد يكون أكثر من هذا يقول أنعم الله عليهم ودخلوا عليهم الباب كيف؟ ما جوهت السؤال؟ نعم جاء صار طيب الا الباقي كلمه وكلمتين اولا أدخل الارض المقدسه ما معنى المقدسه قال العلماء معناها المطهر المطهر من الشرك لان هذه الارض كانت ارض الانبياء ثم ما هي هذه الارض ما المراد بها قال العلماء هي ارض الشام ارض الشام التي تشمل ما يسمى في العصر. الحاضر سوريا وفلسطين وجميع المنطقة الأورجن وغيرها أرض الشام كلها هذه الأرض المقدسة لأنها كانت إيش أرض الأنبياء عليهم الصلاة والسلام نعم قوله تعالى اليوم أن نجيس في هذا النقر يتكون المدخل في بعضهم يحمل هذه الآية على وجود بعض الأجسام الموتة لألف عام في المدخل في مصر وغيرها بل بعضهم يقول ان بعضها فعول، يعني يدعون ان في بعضها فعول. فهذا ما أقصي. أنت تعلم من المدة طويلة، وتعلم أن المدة طويلة وان الناس يخلقون من لا شيء شيئا. ألم تعلم أن رأس الحسين في النجف وفي سوريا وفي مصر صاروا ثلاثة مصر؟ تعالى الله رجل في حياته ليس له إلا رأس ولما مات صار له ثلاثة ما نصدق بهذه الأشياء والظاهر لنا أن في العون لما طفى على ظهر الماء وراه بني اسرائيل انتهى أمر وأكلته الحيتان أو ما, ما ندع أما أن نقول أن الذي يوجد الآن في الأهرام هو في العون فهذا لا, لا نصدق ولا ممكن نعم نحن خارج من الدخل. هل يسأل؟ كل الناس. هذا، إحنا ما يهم. نحن نصدق كلام الله سواء رأينا جسما أم لم نرى آيتنا نحن كلام الله عز وجل. لكن آية على أنك هلكت بني إسرائيل الذي كانوا مرعبهم. نعم. هي أرض الشام. نعم. طبعا بني إسرائيل يحتجون ب لأن هذه الأرض كان فيها بني إسرائيل على أنها أرضهم أصلًا، فما رد على هذا؟ هذه شبه نرد على هذه الشبهه بأنه نعم هي مكتوبة الله في زمنه، لأنهم هم عباد الله الصالحين، هم عباد الله الصالحين، كما قال تعالى ولقد كتبنا في الزبور من باب الذكر أن الأرض يارثها عباد الصالحين أما بعد أن كفروا وصار الإيمان بأمة محمد فهي مكتوبة الإيمان لأمة محمد كلام الله يصدق بعضه بعض وبعض. أن الأرض يرثها عبادة الصالح عرفت وهم بعد أن كفروا بمحمد ليسوا صالحين هكذا نقول نقول أن موسى يخاطب قوما في عهده آمنوا به وصدقوا رسالته ولذلك لما تخلف الصلاح وأقولها بمرارة لما تخلف في الصلاح في هذه الأمة صار هذا التسليط اليهود على هذا الجزء من الارض صالح؟ نعم حجيم قضية الصراع ماليا على أنها سراء على الأرض وليس سراء معقديا من هذا الباب نعم نعم هذا هذا من فوات الصلاح لأن الواجب علينا نحن أن نقاتل الجهود غير الجهود ممن هم كفروا بالله لا على أساس الأرض ولكن على أساس العقيدة ولهذا صارهم أقوى فهيجب تعديل النية وأصلاح العمل قبل كل شيء إذا عدلت النية واصلح العمل حصل خير كثير نعم أين قارئنا يلا يا حاطر عاضر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وَإِذِ وَاعَدْنَا موسى أَثْنَي عَشَرَ لَيْلَةً ثُمَّ العجل من بعده ثم العجل من بَعْدِهِ ثُمَّ ثم عفونا عنكم ثُمَّ عَفَوْنَا بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذ آتينا موسى الكتاب والفطال لعلكم تهتدون وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم انكم ظلمتم تنفسكو باتخاذكم العجل فتوبوا, فتوبوا الى بارئكم فقتلون انفسكم, فاقتلوا أنفسكم, فاقتلوا أنفسكم فَكُنْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّنْعِ دَبَارِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نؤمن لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً حَتَّىٰ اللَّهَ جهرة فأخذت O Caiqad, waar jullie toeboorden, سَلَّاَعَلَيْكُمْ لِمَنْ نَوَّسَ الْوَاحِقُ الْمُسْتَوِيُّ الْمُسْتَوِيُّ الْمُسْتَوِيُّ الْمُسْتَوِيُّ الْمُسْتَوِيُّ الْمُسْتَوِيُّ الْمُسْتَوِيُّ الْمُسْتَوِيُّ الْمُسْتَوِيُّ قال الله تبارك وتعالى وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل يعني اذكر أذكر يا بني إسرائيل إذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم قولهم إنكم ظلمتم أنفسكم الأصل في الظلم أنه النقص ومنه قوله تبارك وتعالى كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا أي لم تنقص منه شيئا وأطلب على العدوان والتقصير على العدوان والتقصير العدوان في اقتحام المحارم والتقصير في الواجبات هنا يقول ظلمتوا أنفسكم باتخاذكم العجل أي باتخاذكم العجل إلها ولهذا نقول إن العجل مفهول أول والمفعول الثاني التقدير باتخاذكم العجل إلى هذا وسبق أن هذا العجل هو تمثال من الذهب الذي أخذوه من آلك العون ثم صنعوه تمثالا على صورة العجل ال الذي له خوار قال المفسرون وهذا الخوار إنما هو بواسطة الريح جعلوا جبره مفتوحا وتتعرج الريه في هذا الجوف ثم تخرج من الفم فيكون له صوت كخوار الثور قالوا بعضهم لبعض إن موسى عليه الصلاة والسلام ذهب إلى إلهه يطلبه وأنه تأخر يبحث عنه لأنه كان ذهب على أنه سيغيب ثلاثين يوما لكنه زاده الله عز وجل عشرا فتم ميقات ربه أربعين ليله وهذا حكم من الله عز وجل وابتلا امتحان قال إن قالوا ان موسى ذهب يطلب الهه وهذا هذا اله يقولون هذا الهكم واله موسى فنسل قال الله تعالى افلا يرون انه لا يرجع اليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نه هم اتخذوا العجل ظالمين بذلك أنفسهم لأن النفس أمانة عندك يجب أن ترعاها حق رعايتها ولهذا قال الله تعالى لا تقتلوا أنفسكم فجعلنا أمناء على أنفسنا ونهانا أن نقتل النفس وقال لا تظلموا فيهن أنفسكم فنهانا ان نظلم انفسنا مما يدل على ان انفسنا امانه عنده وانه لا يجوز التفريط بهذه الامانه ولهذا قالوا انكم ظلمتم انفسكم باتخاذكم عجل، فتوبوا الى بارئكم وفي قراءة الى بارئكم توبوا ايرجعوا الى بارئكم فتابوا لكن كيف توبتهم قال فاقتلوا انفسهم أنفسكم. هذه طريق توبتهم قالوا ان الله القى, إليهم ألقى عليهم ظلما وحشروا في مكان واعطي كل واحد منهم خنجرا وقيل له اقتل من امامك فقتلوا انفسهم وليس المعنى أنه دعاهم إلى الانتحار أن كل واحد يقتل نفسه لا كل واحد يقتل أخاه وتعلمون أن القبيلة الواحدة تعتبر نفسا نفسا واحدا فاقتلوا انفسكم ففعلوا قال موسى عليه الصلاة والسلام ذلكم خير لكم عند بارئكم ذلكم المشارع إليه التوبة بهذه الطريق خير لكم عند بارئكم أي عند خالقكم وهو وهو الله عز وجل فتاب عليكم يعني لما تبتم تاب عليكم مع أن ذنبهم عظيم لكن الله تعالى يتوب على من تاب فتاب عليكم أي رفع عنكم الإثم والعقوبة إنه هو التواب الرحيم الجملة هنا تعليل للحكم السابق لها وهو قوله تاب عليه والتواب جمع تائب التواب جمع تائب وتوبة الله تعالى على العبد تنقسم الى قسمين القسم الاول توفيقه للتوبة والقسم الثاني قبوله للتوبة اما الاول وهو توفيقه للتوبة فهو قوله تبارك وتعالى وعلى الثلاثه الذين خلفوا حتى اذا ضاقت عليهم الارض مما وضاقت عليهم انفسهم وظنوا الا أن من جاء من الله اليه الا اليه ثم تاب عليهم ليتوب اي وفقهم للتوبه ليتوب واما الثاني وهو قبول التوبه فهو ففي قوله تعالى وهو الذي يقبل التوبه عن عباده فتوبه الله سبحانه وتعالى نوعا كما سمعت الرحيم اي ذو الرحمه ورحمه الله تبارك وتعالى واسعه تشمل المؤمن والكاد وهذه الرحمه العامه اما الخاصه فهي للمؤمنين كما قال تعالى وكان بالمؤمنين رحيما وقد جاءت الرحيم بهذه الصيغه وبصيغه الرحمن الدال على السعه والعظمه وبصورة الفعل كما قال تعالى يعذب من يشاء ويرحم من يشاء في هذه الآية فوائد منها بيان نصيحة موسى عليه الصلاة والسلام لقوله بين لهم الذم وحثهم على أن يتوبوا منه فقال إنكم ظلمتم أنفسكم وقال تذوب الى بارك ومنها ان معصية الإنسان, ظلم لنفسه معصيه الانسان ظلم لنفسه وعلى هذا فيكون في ذلك ابطال درج او نعم ابطال لقول المعتزله القدريه لانهم اذا قالوا إن, ان ان الانسان مستقل بعمله نقول اذا الانسان يكون ظالما لنفسه حيث يعمل ايش المعاصي ومن فوائد هذه هذه الايه الكريمه انه يجب على الانسان ان يعامل نفسه بالعجل كما يعامل غيره بالعدل. لقوله ظلمتم انفسكم فكما اننا منهيون عن ظلم الناس فنحن منهيون عن ظلم انفسنا وهل يمكن ان نستدل بها على انه لا يجوز للانسان ان يتبرع بشيء من اعضائه لغيره نعم يمكن لانه اذا تبرع بشيء من اعضائه لغيره فهو ظالم لنفسه ان كان بعد موته فهذا انتهاك لحرمته بعد الموت وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كسر عظم الميت ككسره حيا وإن كان في حياته فهو ظلم لنفسه بفقد هذا العضو الذي تبرع به ولنضرب ولنقل إنها إحدى كليتين في هذا ظلم لنفسه بلا شك لان الله لم يخلقهما عبثا بل هما متعاونتان على تصفيه الغذاء الذي يتخلل العروق والبدن فاذا فقدت احداهما صار العمل على واحده منهما وما اقرب ان تكل أن تكل وتمل وتعطى لا يقال انها تقوم مقام سنتين لا يقال ان الواحده تقوم مقام عينتين كما ان العين تقوم مقام العينين لان هناك فرقاً بين عمليه الكلى وعمليه العينين ولهذا قال العلماء رحمهم الله لو ان شخصا جنى على عين الاعور فتلفت فعليه ديه كامل لانه اذهب بذهابها البصر بخلاف الكليه فيمكن أن ناخذ من هذه الايه الكريمه انه يحرم على الانسان ان يتبرع بشيء من اعضائه لانه سوف يبقى العضو الباقي في تعب شديد ثم نقول هب انه قام بالوظيفه لكن لو لو لو طرا عليه مرض معناه ليس هناك ما يقوم مقامه فيهلك واما مساله ان هذا من باب المساعده والعطف وما اشبه ذلك يعني العطف المريض فيقال لكن نفسك ابدا ابدا بنفسك ثم بمن تعود وهنا لا مجال لغيرك من فوائد الايه الكريمه ان نعم وجوب التوبه وجوب التوبه لقوله فتوبوا الى بارئ والتوبه هي رجوع الانسان من معصية الله إلى طاعة الله ولها شروط الشرط الأول الاخلاص الله عز وجل والثاني الندم على ما وقع من الذنب والثالث الإقلاع عنه في الحال والرابع العزم على أن لا يعود والخامس أن تكون التوبة في وقت قبول التوبة هذه شروط خمسه اولا الاخلاص ودليله قول الله تبارك وتعالى فاعبد الله مخلصا له الدين والتوبه من العباده وقوله في الحديث القدسي من عمل عملا اشرك فيه معي غيري تركته وشركه الشر الثاني الندم على ما حصل وان يتمنى بكل قلبه انه لم يقع لانه اذا لم يندم لم يمكن ان تتحقق التوبه يعني اذا كان عنده سواء ان فعل ام لم يفعل فاين التوبه فلا بد من الندم قد يقول قائل الندم انفعال نفسي كيف, كيف يصطنع الانسان الانفعال يقول يصطنع بان يحزن ويتمنى انه لم يفعل والثالث الإقلاع عن الذنب في الحال لانه كيف يتوب الانسان يعني هذا دليل عقلي كيف يتوب الانسان من شيء هو متلبس به هذا امتناعه عقلا امتناعه شرعا قال الله تعالى ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون ومن ذلك انه اذا كانت المظلمه في حق آدمي. فلا بد من التخلص من هذا الحق اما بإيصاله اليه واما بالتحلل منه فمثل اذا سرق الانسان مالا من شخص وتاب الى الله فماذا يصنع لا تتم توبته حتى يرد المسروق الى مالكه والا فهو كاذب فان لم يجد مالكه وايس من وجوده او وجود ورثته فليتصدق به عنه والله تعالى يعلم ذلك الشرط الرابع العزم على الا يعود يعني يازم بنفسه انه لن يعود ابدا الى هذا الذنب لانه اذا تاب وهو يحدث نفسه انه قد يعود اليه فليس بالتالي نعم و... والشرط طيب والشرط هنا العزم على أن لا يعود أو الشرط أن لا يعود العزم على أن لا يعود وبناء على... على ذلك نقول لو عاد بعد أن عزم أن لا يعود فهل تنتقد التوبة؟ لا التوبة الأولى لا تنتقد لكن عليه أن يجدد توبة لأجل الذنب الجديد الخامس ان تكون في وقت ايش تقبل فيه التوبه فان كانت التوبه في وقت لا تقبل فيه التوبه لم تنفع وهذا وقتان وقت خاص ووقت عام الوقت الخاص هو حضور الاجل فإذا حضر اجل انسان لم تنفعه التوبه لقول الله تبارك وتعالى وليست التوبه للذين يعملون السيئات حتى اذا حضر احدهم الموت قال اني تبت الان هؤلاء ليس لهم توبه وقد بين الله تعالى وقوع ذلك تطبيقا في قصه فرعون في حتى اذا ادركه الغرق قال امنت أنه لا إله إلا الذي امنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين فقيل له آل آن آل آن تتوب وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين أما الوقت العام فهو خروج الشمس من مغربها لأن الشمس تسير كما تعلمون من, من مشرقها إلى مغرب إذا أذن الله تعالى بفناء العالم عادت الشمس من مغربها فإذا رآها الناس آمنوا أجمعون ولكن حينئذ لا ينفع نفس الإيمانها لم تكن الآمنة من قبل أو كسبت في إيمانها خير وإذا كان هذا هذه إذا كانت هذه هي الشروط دل ذلك على وجوب المبادرة بالتوبة لأن الإنسان لا يدري متى يفجأه الموت فبادر بالتوبة إلى الله في حق الله وبادر بالتوبة في حق العباد بأداء الحقوق إلى أهلها ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعليه وسلم مطل الغني ظلم وأما الرحيم فنعم من فائدها الآية الكريمة أن التوبة مقبولة حتى من الشرق لقوله توبوا إلى بارئكم وهو كذلك يقبل الله التوبة حتى في نشر ومن فوائده أن الإنسان قد يكون بعد التوبة خير منه قبلها وهي أن, يت... أن الإنسان قد يكون بعد التوبة خير منه قبلها لقوله ذلكم خير لكم عند بارئكم ومن فوائد هذه الآذة الكريمة إثبات مقتضيات الأسماء أسماء الله عز وجل وهو الذي يسمى في اصطلاح العلماء الحكم أو الأثر المترتب على الإسم من قوله فتاب عليكم إنه والتواب الرحيم إذن فتوبته عليهم من مقتضى اسمه التواب ومن المعلوم أن أسماء الله الحسنى لا يتم الإيمان بها إلا بثلاثة شروط فيما يتعدى وشرطين فيما لا يتعدى فالحي من أسماء الله لا يتم الإيمان به إلا إذا أمنت بأن الله هو الحي وأمنت بأن لهم إيش؟ حياته نعم واما اذا كان الاسم متعديا فلا بد من اثبات الاسم واثبات الصفه واثبات ما يتعدى اليه هذا الاسم وهو الاثر او الحكم الرحيم متعدي ولا لازم متعدي لانك تقول رحم الله فلانا فلا بد ان تؤمن بالرحيم اسما من اسماء الله وبما دل عليه من الرحمه والثالث وانه تعالى يرحم بهذه الرحمه من يشاء وهذه القواعد معروفه عند اهل العلم خلاف لاهل البدع الذين قالوا ان اسماء الله يجوز ان تتخلف عنها الصفات فيقولون انه سميع بلا سمع وعليم بلا علم هذا معقول جميع لغات العالم لا يمكن الا ان يكون المشتق دالا على اصل اشتقاق لا بد لا يمكن ان تصف الاعمى بالبصير ولا الأصم بالسميع، ولا الاخرس بالمتكلم هذا ممتنع في جميع لغات العالم انت الوقت قلنا اين ان شاء الله هيد... ادخلونها الى الى الدرس الثاني هه كي خطا 150 كم سطر؟ نعم يلا اين قال؟ اقرا الدرس الاول والثاني يلا سم بالله واستعذ بالله من الشيطان، استعذ بالله من الشيطان انا اقول سم الله ورجعت استعذ بالله, بالله من الشيطان الرجيم قالوا يا موسى ان فيها قوما وإنا لن حتى يخرجوا منها الذين يخافون أنعم الله عليهم دخلوا عليهم الباب فإذا دخلتم فإن لكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين قالوا يا موسى فَذَهَبَ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّنَا هُنَا صَاعِدُونَ قَالَ رَبِّ إِنِّي لَا أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِي وَأَخِي فَافْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ قَالَ فَإِنَّ إنها محرمة عليهم أربعين سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين أظن قرأنا بعض ما قرأ نعم. قال الله تبارك وتعالى قالوا يا موسى إن فيها قوم الجبال أخذنا أخذ فوائدها إلى قال رجلان من الذين يخافون انعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب الى اخره في هذه الايه الكريمه ان الله تعالى قد ينعم على بعض القوم ويفتح عليه بما لم يفتحوا على احد غيره ما ما فسرناها طيب قال رجلان قال رجلان من الذين يخافون ابهم الله تعالى رجلين وذلك لان تعيين الرجلين باسمهما لا لا يتوقف عليه فهم القضيه وفهم الواقع ولذلك تاتي ايات كثيره واحاديث كثيره ليس فيها تعيين الانسان بعينه لان المقصود هو فهم القضيه وقول من الذين يخافون انعم الله عليهما ذكرنا ان مفعول يخافون محذوف والتقدير يخافون الله وذكرنا أن أنعم الله عليهم صفة بايش لرجلان وتصح أن تكون حالا فإن كانت حالا قلنا لا إشكال لأن الحاله وإن كانت وصفا لصاحبها إلا أنها تخالفه في العراب بخلاف النعت فإنه وصف وتابع في العراب ولهذا قدم من الذين يخافون على قوله نعم الله عليه وان جعلت نعتا اخر فقد اخرت على ان قوله من الذين يخافون لان النعته بشبه بشبه الجمله الصفه من منعوت من الجمله لان لدينا ثلاثه اشياء اما ان ينعت الموصوف بما يطابقه في الافراد واما ان ينعت بشبه الجمله واما ان ينعت بالجمله وأيها أقرب شبه الجملة والجملة شبه الجملة طيب وقولوا ادخلوا عليهم الباب أي سيروا إليهم ولا تشعروهم بأنكم سائرون إيثوهم بغته ادخلوا عليهم الباب بدون أن يكون هناك سابق علم لأنه ما من قوم قوتلوا في ديارهم إلا ذلوا ولهذا سأل النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم ربه حين أراد أن يجاهد أهل مكة وفتح مكة سأل الله تعالى أن يعمي الأخبار عنهم حتى يبغتها في دارهم أفهمتم؟ ولهذا قالوا ادخل عليهم الباب أي لا تنذروه ولا تخبروهم أنكم قادمون عليهم والباب فيها ال وال هنا للعهد اي عهد العهد الذهني اي باب المدينه نعم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون يعني اذا دخلتم الباب فانكم غالبون ولن يغلبوه ستكون الغلبة لكم وهذا ارشاد وتوجيه وعلى الله فتوكلوا. لما امر هذان الرجلان هؤلاء القوم ان يعملوا الاسباب النافعه ارشدوهم الى ان لا يعتمدوا على انفسهم بل يتوكلون على الله فقالوا وعلى الله فتوكلوا والجار موجود في قوله فتوكل في قوله وعلى الله متعلق بقوله توكلوا والفاء مزيده لتحسين اللفظ ولهذا لو قيل وعلى الله توكل لا صح ولا يصح هنا ان جعلها عاطفه يعني لو جعلناها عاطفه والواو عاطفه ما استقام الكلام ولكنها ولكن يقال انها زيدت لايش لتحسين اللفظ وقول فتوكل ما هو التوكل التوكل قال العلماء انه صدق الاعتماد على الله صدق الاعتماد على الله اي ان يعتمد الانسان على رب اعتمادا صادقا مع الثقه به وحسن الظن وفعل الاسباب اربعه اوصاف الاعتماد صدق الاعتماد على الله الثاني مع الثقه به الثالث وحسن الظن والرابع فعل الاسباب فاذا اجتمعت هذه الاوصاف الاربعه فهذا هو حقيقة التوكل فمن اعتمد على الله لكنه في شك فإنه ليس بمتوكل حقيقة كذلك ايضا لو أنه اعتمد على الله ولكنه لم يثق تلك الثقة إما لما يعلم من ذنوبه واما لما يعلم من قصر الأسباب أو لغير ذلك فإنه لم يصدق التوكل والثالث حسن الظن وحسن الظن في التوكل أن يظن الإنسان بربه تبارك وتعالى أنه حسبه لقوله تعالى ومن يتوكل الله فهو حسبه وقول مع فعل الأسباب لأن هذا لا بد منه إذ أن الله تعالى يقدر الشيء بسببه وهذا من تمام حكمته فإذا قد... انظر الى قوله تعالى هو الذي جعل لكم الارض ذلولا ماذا في ما وكلهم وكلوا من رزق فلا بد من سعي وقال تعالى فاذا قضيت الصلاه فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله فلا بد من فعل الاسباب ولكن بشرط ان تكون الاسباب شرعيه اما منصوصا عليها في كتاب والسنه واما معلومه بالتجارب الذي يشهد له القدر نعم. يقول وعلى الله فتوكل إن كنتم مؤمنين هذا الشرط في إخلاص التوكل على الله عز وجل إذ لا يتوكل على الله تمام التوكل إلا من كان عنده إيمان بما وعد الله به في قوله ومن يتوكل على الله فهو حسبه فتوكلوا إن كنتم مؤمنين وبعد هذه المشورة وهذا التوجيه الحسن النافع انظر الجواب قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها إنا لن ندخلها أبدا ما دام فيها وهذا النفي نفي لفعلهم الشرعي أو نفي لفعل الله القدري الأول, الأول يعني لا يمكن أن ندخلها ما داموا فيها طيب وإذا, رأ... وإذا ذهبوا عنها نعم دخلوها ما هذا كلام هذا معلوم إن أنك إذا وجدت قرية ما في أحد وأنت تريد أهلها معلوم أنك ستدخل لكن هذا هذه عقلية بني إسرائيل لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتل يقولون لموسى اذهب أنت وربك فمن ربك؟ قال بعض المفسرين ربه هو هارون يعراد هارون لأن الرب يطلق على السيد وهارون أكبر من موسى والأكبر من الاخوين يكون سيدا للأصغر منهما لكن هذا بعيد بعيد والظاهر انهم اراوا الرب رب العالمين عز وجل لان موسى يدعوهم الله وإلى ربهم تبارك وتعالى من فضلك اقلب الشريط والظاهر أنهم أرادوا رب, رب العالمين عز وجل لان موسى يدعوهم الى الله والى ربهم تبارك وتعالى فكانهم من اجرفتهم وكبريائهم وغطرستهم يقول ما دام لك رب اذهب انت وربك فقاتل فارادوا من الله ان ينزل الميدان قاتلهم الله ويقاتل مع من مع موسى اذهب انت وربك فقاتل ومع ذلك انا ها هنا قاعد ها هنا في المكان القريب لان هنا للقريب هنالك للبعيد هنا في مكاننا لن نتعدى سنبقى متفرجين عليك أنت ورب اذهب انت ورب قاتل إن هاهنا قاعدون ولا يخفى ما في هذا الكلام من الغطرسة والعجرفة والجفاء والزياد بالله فماذا قال موسى قال ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخ ربي يخاطب ربه رب العالمين اني لا املك الا نفسي واخي يعني لا املك امرا الا امر نفسي وامر اخي ويقصد باخيه هرمون فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين سال الله تعالى ان يفرق بينه وبين القوم الفاسقين فيكون هو واخوه في جانب والفاسقون في جانب اخر فماذا كان اجابه الله قال الله تعالى فانها محرمه عليهم اي على بني اسرائيل الذين امروا بقتال محرمه عليهم تحريما شرعيا او قدريا تحريما قدريا كما في قوله تعالى وحرمنا عليه المراضع من قبل يعني التحريم قد يكون شرعيا مثل حرمت عليكم الميته وقد يكون قدريا كما في قوله تعالى وحرمنا عليه المراضع من قبل أي تحريما قدريا وهنا ايضا محرمة عليهم يعني تحريما قدريا أربعين سنة سنة شمسية أو هلالية هلالية لأن التوقيت بالهلال كما قال الله تعالى يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وإلى أصل ليس ببعيد التوقيت بالهلال حتى إن اليهود لما صام النبي صلى الله عليه وسلم لما صام يوم عاشوراء صامه الرسول عليه الصلاة والسلام وقال إن نحن أحق بموسى منه أربعين سنة يتيهون في الأرض يعني يضيعون وسبحان الله كم المسافة بين مصر وأرض الشام كم تقدرون حوالي شهر هم بقوا أربعين سنة لم يهتدوا للطريق ليس سنة ولا سنتين بل أربعين سنة في هذه المساحة القليلة من الأرض لأن الله تعالى أعماهم أعماهم فحرموا هذا الخير وهو دخول الأرض المقدسة حرموا إياه من أجل هذا العناد وهذا العثوم يتيهون في الأرض فلا يهتدون سبيلا ولكن لماذا خصت أو لماذا خصت تي بأربعين سنة؟ لنا جوابان عنها. الجواب الأول أن مثل هذه الأمور القدرية أو الشرعيه المحددة بعدد لا يمكن أن يكون الإنسان عالما بحكمتها. لأن هذه ليس للعقل فيها مجال. وقد مر علينا كثير من هذا أن المحدد شرعا أو قدرا ليس للعقل فيه مجال إلا أشياء يسيره من الأمور القدرية الجواب الثاني أو الوجه الثاني قال بعض العلماء إنهم تاهوا أربعين سنة وأربعون سنة مدة طويلة يمكن أن ينشأ جيل جديد على غير ما كان عليه هؤلاء المعاندون وهذا من ناحيه النظرية ليس ببعيد لكن قد يعترض عليه بأن هل المدة هذه كافية الجواب نعم كافي. إن, إن الشعوب قد تتحول مع قوة الداعي وضعف المانع قد تتحول إلى عادات وأخلاق في خلال كم؟ أقل من 40 سنة أقل من 40 سنة حسب قوه الدافع وقله المانع تتحول الى عادات واخلاق بمثل هذا او أقل فلا تاس على القوم الفاسقين لا تاس اي لا تحزن كما قال تعالى لكي لا تاسوا على ما فاتكم اي لا تحزنوا أي, اي فلا تحزن على القوم الفاسقين بما مما عاقبهم الله به لأنهم أهل لهذه العقوبة وفي الآيات فوائد منها ايش, إيش؟ ها ما الفوائد من فوائد الآيات أولا قوله تعالى يا قوم عن موسى يا قوم ادخلوا الارض المقدسه فيه فوائد منها فضيله ارض الشام لقوله المقدسه وسبق أن المقدسه اي مطهره من الاوثان والشرك لانها بلاد الانبياء ويدل لفضيلتها قول الله تبارك وتعالى سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله نعم الذي باركنا حوله هذا أيضا من تقديسه ومن فوائد هذا الحديث من فوائد هذه الآية أن الله تعالى كتب أرض الشام لبني إسرائيل لقولها التي كتب الله لكم ومن فوائدها انه ينبغي للداعيه ان يذكر ما يهيج النفوس ويغريها بالقبول لانه هنا ذكر ان الارض مقدسه وان الله كتبه كتبها لهم والثالث قوله ادخلوا الارض وكان هذا بشاره لانهم سوف ينتصرون وسوف يدخلون الارض فكان هنا البشاره من وجوه ثلاثه عقيل ها نعم قوله ادخلوا والثاني الذي كتب الله له والثالث المقدس طيب من فوائد من فوائد الآيات الكريمه ان كتابه نوعا الشرعية وقدرية الآية معنى كتابة قدرية كتابة قدرية والكتابة القدرية تأتي غالباً مقرونة بالله والكتابة الشرعية تأتي غالباً مقرونة بعلا وهذا غالباً لا دائماً بدليل قوله ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء والكتابه هنا قدرية ولا شرعية قدرية ما في إشكال نعم ما فرض الله عليهم الجلاء فرضا شرعيا ولكن قدرية لكن الغالب أن القدرية بالله والشرعية بالله من فوائد هذه الآية الكريمه أن بني إسرائيل احق بارض الشام من غيرهم لقوله التي كتب الله لهم ماذا تقولون اي نعم نقول هم احق الناس بها وهي مكتوبه لهم حين كانوا مؤمنين فهي كتبت لهم لا لانهم من بني اسرائيل بل لأنهم مؤمنون ولا شك أنهم في عهد موسى هم افضل اهل الارض وقد قال الله تعالى ولقد كتبنا في الزبور من باب الذكر ان الارض يرثها عبادها الصالح اذن فقول بني اسرائيل ان هذه ارض الميعاد نقول ان شاء الله هي ارض ميعاد هلاك اما انها ارض لكم مكتوبه شرعا او قدرا فلا قدرا ما يمكن لكن شرعا ليس لهم حق فيها اطلاقا ان الارض لله يريثها من يشاء من عباده فكما ان الله اورث بني اسرائيل بلاد فرعون وارضه لانهم كانوا مسلمين فكذلك المسلمون المؤمنون بمحمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم يرثون بني اسرائيل ومن فوائد هذه الايه الكريمه ان الامور لا تتم الا بوجود المصالح وانتفاء المفاسد لقوله ولا ترتدوا على ادباره ولذلك تجدون الشرع اركض فيكم تجدون الشرع اوامر ونواه لانها لا تتم العباده الا بان يرغم الانسان نفسه على فعل الطاعات وعلى الكف عن المعاصي والمحرمات فالشرع تجده كله فيه فعل وفيه ترك حتى يتم الامتحان والاختبار اضرب لكم مثلا بالصوم فيه ايش ترك لايش للمحبوب في الزكاه بذل للمحبوب بذل للمحبوب وهذا هو الذي يكون به تمام الامتحان ومن فوائد هذه الايه الكريمه ان الكفر رده ردة عن الاستقامة لقوله ولا ترتدوا على أدباركم فالمرتد الآن متأخر ولا متقدم طيب إذا قلنا هذا صار الإيمان تقدما صار الإيمان تقدم ولهذا نقول لاولئك القوم الذين يريدون من, من الأمة الإسلامية أن ترجع إلى الوراء وهو عندهم تقدم نقول أخطأت هم يرون أن الرجوع الناس إلى زمن السلف الصالح يرونه تأخوى ونقول لهم مخالفة طريق السلف الصالح هو التاخر لأنه يسمى في القرآن ردة أو ارتداد على الدبر لكن موافقة السلف الصالح هو التقدم حقيقة ولكنه يحتاج إلى عزيمه وقوة وتطبيق ومن فائدة الكريمة ان الارتداد على العقب سبب للخساره اي خساره هي الدنيا والاخره قل ان الخاسرين الذين خسروا انفسهم واهليهم يوم القيامه على ذلك هو الخسران المبين وانما قلت ان الرد على الادبار سبب للخسران لان الفا في قوله فتنقلب فا السببيه ولهذا نصب الفعل بعدها لوقوعه بعد النهي ولا ترتدوا على أدبالكم فتنقلبوا خاسرين ومن فوائد هذه الايه الكريمه ايضا انه ينبغي للانسان الداعي الى الله ان يذكر عواقب السيئات من اجل تنفير النفوس صحيح ان نتوجه الى الله تعالى تحصل بأن يقول هذا حرام هذا حلال هذا واجب لكن إذا ذكر الترهيب والترهيب كان في ذلك حفز للنفوس على الامتثال وهنا قال موسى لقومه فتنقلبوا خاسرين طيب ومن فوائد العلية الكريمة أن ذكر العقوبة الدنيوية من أجل ردع الناس عن المعاصي لا ينافي الإخلاص انتبه صح ذكر العواقب السيئه في الدنيا من اجل ردع الناس عن المخالفه لا ينافي ايش لا ينافي الاخلاص ولهذا كان الرسل يقولون هذا يحذرون اقوامه كما ان ذكر العواقب الحسنى من اجل الحث على فعل الطاعه لا ينافي الاخلاص ألم تروا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من أحب أن ينسع له في أثر ويبسط له في رزقه فليصل يصل أليس هذا أمرا دنيويا؟ دنيويا. ومع ذلك ذكره النبي صلى الله عليه وسلم وسيلة إلى فعل الطاع، وهي صله الرحم وقول بعض الناس إن الإخلاص حقيقة أن تعبد الله. لله لا لثواب الله هذا خطأ هذا خطأ مخالف لهدي النبي عليه الصلاة والسلام اقرا قول الله تعالى محمد رسول الله الذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ذكعا سجدا أتموا يبتغون فضلا من الله ورضوانه يبتغون الفضل والرضوان لكن القول الذي أشرت إليه هو قول بعض الصوفيه يقولون انك اذا لاحظت الثواب فقد أشرقت في العباده نسال الله العافيه الله عز وجل يرشدنا الى هذا ويبين ان هذا هو طريق الرسول واصحابه وأنت تقول ان هذا من الاشراك صحيح ان من اراد الدنيا بعمل الاخره عنده نوع من الاشراك لكن اذا جعل نصيبه من الدنيا عونا له على طاعه الله فليس فيه إشراك الأخلاق وانظر إلى الفواحش أزن مثلا له عقوبة أو لا له عقوبة العقوبة لماذا؟ من أجل أن تردع الناس عنه من أجل أن يرتدع عن الناس عنه ويخشى إذا زنا أن يجلد أو يرجع قطع اليد في السرقة نفس الشيء من أجل أن يهاب الناس وهذه السرقة و... ولا يقدم عليه. لا يقال يكفي الرادع الإيماني، يكفي الوازع الإيماني. لا يقال هذا. لأننا لو قلنا يكفي الوازع الإيماني، لوجب أن نعطل إيش جميع الحدود. ولكن نقول الوازع الإيماني لا شك هو الأصل. لكن الراجع السلطاني مقون أو مقول لهذا الأصل. ولا غيره. ثم قال تعالى قال يا موسى إن فيها قوم جبارين أسئلة <تصفيق> نعم <تصفيق> اي اعتبارا والله اعلم اعتبارا بالأكثر اعتبارا بالأكثر نعم ناسل كيف قال رجلان وهو في مخاطبة لقوم. في في موسى دقه فالرجلان غير الدار ولو قلنا ان انه ان موسى وهارون فسدنا نعم <تصفيق> هذا من الثواب العاجل يعني من نعمه الله لعبد انه يجد اشراحا للبال وهو وهذا من الثواب العاجل ومن ومن عاجل بشرى الموت لأن الله تعالى قال فأمّا من أعتق واتقى وصدق مثُل فسنيسره اليسر السبب في ذلك لان اخلاص اخلاصنا في طلب العلم فيه شيء من الخدوش والا لو لو شعرنا الان اننا نطلب العلم ونحن مجاهدون في سبيل الله لصار دسان صدورنا اشد اشراحا لكن مع الاسف ان كثير من طلاب العلم يقصدون بالعلم او بطلب العلم التوسع في طلب العلم فقط وهذه لا شكل نقص انا اقوم طالب العلم يقصد بطلب العلم نصرة هذا الدين وحماية هذا الدين من اعدائه وبهذا ينشرح الصدر بهذا ينشرح الصدر ولهذا تجد الانسان اذا لاحظ هذا هذا الملحظ اذا فهم مساله من مسائل العلم فاهى غنيمه دوله غواص لا يمكن ان يفرط بها بها إطلاق منها. الله سبحانه الذي في على الشام. نعم. هل نقول الله عنك بأننا كلما ابتعدنا عن المسجد الأقصى وأرض المسجد الأقصى كلما قلت القداسة؟ ما ب ما بشر. بس أعرف كل ما بعد قداسه ما نقدر نقول هكذا بل نقول اذا فارقناها بعد لكن هذا في زمن موسى في زمن محمد عليه الصلاه والسلام لا شك ان المسجد الحرام اشد قداسه المسجد النبوي اشد قداسه نعم نعم اخواننا المراجعه في التفسير اعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تبارك وتعالى واذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمه الله عليكم هذه ها نعم. نعم وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمه الله عليكم اذ جعل فيكم انبياء وجعلكم ملوكا واتاكم ما لم يؤت احد من العالمين يا قوم ادخلوا الارض المقدسه التي كتب الله لكم واتردوا على ادباركم فتنقلبوا خاسرين قالوا يا موسى إن فيها قوما جبري من فوائد هذه الآية بيان جفاء بني إسرائيل وذلك أن موسى كان يخاطئهم يا قوم بهذا التلطف وهم يقولون يا موسى لم يقولوا يا نبي الله يا رسول الله وهذا من جفائهم وغلظ طبائعهم ومن فوائد هذه الآية الكريمه سوء ظن بني إسرائيل بالله وذلك أن نبيهم عليه الصلاة والسلام وعدهم بأن الله كتب لهم الأرض المقدسة ولكنهم اعتمدوا على الأمر المادي فقالوا إن فيها قوما جباري وهذا يدل على سوء ظنهم بربهم سبحانه وتعالى ومن فوائده بيان جبن بني إسرائيل لن ندخلها حتى أخرج منها وهذا غايص ما يكون من الجبل لأنه من الذي, لا ي... من الذي يقول لا أدخل البلدة أو القرية أو المدينة إذا خرج منها أهلها جبان، فهم يقول لن ندخلها حتى أخرج منها وهذا دليل على غايه الجبن فيه ومنها تأكيد الجبن مرة ثانية فان يخرجوا منها فإن داخل ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه قد يكون في القوم المتكبرين المعارضين من فيه الخير والصلاح والإصلاح لقوله قال رجلان من الذين يخافون انعم الله عليهم قبل من انتعد الآية فإن يخرجوا منها فإن داخلون في أيضا التوكيد على دخولهم اذا خرج منها هؤلاء القوم, القوم الجبار فان داخل وهذا لا يحتاج الى توكيد لكن يدل على بلاهته لأن لان كل انسان يعرف انه متى خلت البلاد من عدوها وخرج منها فالدخول لا يحتاج الى تاكيد من يمكن ان يدخل الانسان اذا خلا خل بلده عدوه منه اذا نأخذ الفايده التي ذكرنا أن الله تعالى قد يجعل في القوم المعاندين المعارضين من فيه الخير والصلاح والإصلاح من قوله رجلان من الذين يخافون ومن فائدها ايان قوله تعالى قال رجلان من الذين يخافون عن الله عليهما أن الخوف من الله مما يحمل العبد على طاعة الله لنقال خافوه ولا شك ان الخوف مما يحمل على الطاعه كما ان الرجاء ايضا مما يحمل على الطاعه لكن الغالب ان الخوف يحمل على عدم المخالف في الوقوع في النهي والرجاء يحمل على الموافقه في الطاعات في الاوامر ومن فوائد هذه الايه الكريمه ان الخوف من الله عز وجل من النعم ولا شك انه من نعمه الله على العبد ان ينعم الله عليه بالخوف منه لقوله انعم الله عليهم ومن فوائد هذه الايه انه ينبغي لمن اراد غزو بلد ان يعمي الاخبار عن اهلها لقوله لقولها هذين الرجلين الناصحين ادخلوا عليهم الباب يعني ولا يعلمون, ولا يعلمون بكم حتى تدخل الباب وقد ذكرنا لذلك شاهدا في في فتح مكة حيث ان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سأل الله أن يعمي عن قريش الأخبار حتى يبغتها في بلاده ومن فوائد هذه الايه الكريمة أن من غزي في عقرب داره فهو دليل وهذا مثل مشهور ما غزي قوم في عقر جارهم الا ذلوا نعم يؤخذ من قوله ادخل عليهم الباب فاذا دخلتموه فانكم غالبون واهل البلد مغلوبون نعم ومن فوائد هذه الايه الكريمه ان الدخول على البلده لا يكون بتسور الجدر وانما من من الباب ولهذا لما حاصر الصحابه رضي الله عنهم حديقه مسيلمه الكذاب ما تسوروا الجدار بل فتحوا الباب ثم دخل وكان البراء بن مالك رضي الله عنه مشهورا بالشجاعه والقوه وطلب منهم ان يرموه من وراء السور من أجل أن يفتح لهم الباب ففعلوا فدخل ففتح لهم الباب فتح لهم الباب ودخل الناس هذه الحديقة وحصل النصر الله أكبر ومن فوائد الآية الكريمه ان التوكل من أسباب... على الله من اسباب النصر لقول هذين الرجلين وعلى الله فتوكلوا ومن فوائدها ان لا يعتمد الانسان على نفسه وعلى السبب الحسي لقوله بعد ان وجههم الى ان يدخل عليهم الباب وعلى الله فتوكلوا ويشهد لهذا المعنى ما قيل من هذه الايه قول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز احرص على ما ينفعك هذا بفعل ما تستطيع من الاسباب واستعن بالله يعني لا تعتمد على نفسك اطلب العون من الله عز وجل حتى يحصل المراد ومن فوائد الايه الكريمه وجوب أفراد الله تعالى بالتوكل بقوله وعلى الله فتوكلوا وهذا فيه تفصيل وذلك أن التوكل, المطلق ان التوكل المطلق الذي فيه تفويض المتوكل امره الى المتوكل عليه هذا لا يجوز الا لله والمتوكل على الله بهذا المعنى يشعر بانه بحاجه وافتقار الى الله عز وجل واما التوكل وهو الاعتماد الجزء الذي لا يشعر المتوكل انه مفوض امره الى هذا وانه اي المتوكل عليه هو الذي يمكن ان يقضي حاجته فهذا لا باس به ولذلك جاءت جاءت السنه بجواز توكيل الغير والاعتماد عليه فيما وكل فيه فمثلا تقول يا فلان اشترني كلا وكذا أنت لا عليه لكن هل هذا اعتماد ابتقار أو اعتماد معونه الثاني معونه فأنت الآن تشعر بأن هذا الرجل لست مفتقن إليه لو شئت لأعزلته وهو ايضا لا يمكن أن يأتي بمرادك قد يعتريه مرض وقد يمنع منه إلى آخر لكن توكل عبد الله عز وجل فأصلا الله نجاله ويكون ما عليه يشعر الإنسان لأنه بحاجه إلى الله وأنه قد فوض امره إلى الله عز وجل ومن ثم لا يمكن أن نقول إن التوكل على غير الله إنه شرك لأنه كما قلت لكم الفرق العظيم بين هذا وهذا ظاهر لكن قد يتوكل الإنسان ويعتمد الإنسان على من ينفق عليه مثلا أليم يعتمد على أبيه في الحصر النفق فهنا المسألة دقيقة جدا كذلك الموظف يعتمد على وظيفته هذه مسألة دقيقة إن أشعرت نفسك بأن هذا سبب محكم وأن الذي جعله سببه هو الله وأن الله قادر على أن يمنع نفوذ هذا السبب وجعلت الأمر كله إلى الله عز وجل فإن ذلك لا ينافي التوكل، لا أصله ولا كمال وأما إذا اعتمدت عليه وعلقت قلبك به فإن هذا بلا شك نوع من الشرك نوع من الشرك إن نسيت الله بالكلية والعياذ بالله وجعلت هذا هو الذي يجلو لك الأمور بنفسه فهذا أكبر وإلا كان أصغر ومن ذلك ومن ذلك ما يقع كثيرا للمرضى انه يعتمد على الطبيب اعتمادا كليا حتى انه يشعر بنفسه ان الشفاء كان منه لكن وهذا خطر عظيم اما اذا اعتمدت على الطبيب على انه سبب والمسبب هو الله عز وجل وأن الله تعالى إن قدر لك الشفاء فهو الذي شفاك وإلا فالطبيب لا ينفعك وغاية ما هنالك انني اذهب للطبيب كما انقد النار لطهي طعامي مثلا فهذا لا باس به ولا بد ان يكون في القلب شيء من التعلق بمن ينفعه لكن يجب ان نجعل الاول والاخر هو الله عز وجل ومن فوائد هذه الاذ الكريمه ان افراد الله بالتوكل من الايمان لقوله ان كنتم مؤمنين وان نقص التوكل على الله نقص في الايمان لان ما رتب على شيء ازداد بزيادته ونقص بنقصه طيب ثم قال عز وجل قالوا يا موسى انا لن ندخلها الى اخر الايه في هذه الايه ما, ما ذكرناه في الايه قبلها جفاء بني اسرائيل حيث يخاطبون نبيهم باسمه العلم دون وصفه للرساله والنبوة ومن فوائدها اصغار بني اسرائيل على المعصيه وعلى الجبر والخور بقولهم لن ندخلها أبداً ما داموا فيها وهذا واضح أنهم مصرون على معصية نبيهم الذي قال أدخل الأرض المقدسة ومن فوائد هذه الايه الكريمة الخطرسة العظيمة في بني إسرائيل حيث قال لموسى عليه الصلاة والسلام فاذهب انت وربك فقاتل انها هنا قائد حتى اذهب وصيرته وصيرتها بهذه الصيغه كانهم آمرون لابي لموسى ايضا فيه استعلاء واستكبار اذهب انت وربك يعني ما رجوه رجاء وقالوا الا تذهب يا رسول الله او يا نبي الله او ما اشبه ذلك اذهب انت وربك فقاتل ثم فيه وجه, وجه ثالث في الغضرسه انا هاهنا قاعدين ما ولا نذهب معك لم يقولوا مثلا اننا ردء لك نحميك من ظهرك وما اشبه ذلك ففيها ايضا كمال الغطرسة من بني اسرائيل ثم قال الله تعالى قال عن موسى قال رب اني لا املك الا نفسي واخي من فوائد هذه الايه الكريمه ان موسى عليه الصلاه والسلام ايس من بني اسرائيل حينما عاندوا هذا العناد وعبروا هذا التعبير بقوله اني لا املك الا نفسي واخي وقال بينهم اي بين بني اسرائيل وبين صحابه النبي صلى الله عليه وسلم حيث كانوا يبتدرون امره ويتسابقون إليه تجد الفرق العظيم بين هذه الأمة والحمد لله والأمم السابقة ومن فائد هذه الآية الكريمة أن موسى عليه الصلاة والسلام له الكلمة على هارون تقول رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي اما كونه اكبر منه يعني هارون او موسى هذا يحتاج الى دليل صحيح لكن موسى عليه الصلاه والسلام كان له الامره على هارون ومن فوائد هذه الايه الكريمه جواز دعاء الانسان ربه عز وجل ان يفصل بينه وبين اهل الفسوق والفجور بقوله ففرق بيننا وبين القوم الفاسقين، فهل يؤخذ من هذا أو هل يتفرى من هذه الفائدة جواز هجران الفسقة لأن الهجر مفارق يمكن أن يؤخذ من هذا ولكن نقول السنة دلت على أن الهجر إن كان فيه مصلحة فافعل وإلا فلا تفعل ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن التخلي عن الجهاد في سبيل الله من الفسق لقول فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين هل نقول ومن فوائدها الأخذ بالأكثر لان من بني لان من من اسرائيل قوم موسى من كانوا على الحق الرجلان الذين اللذين قالوا قال ادخل عليهم الباب هل هما هم فسقان لا لكن باعتبار الاكثر صح ان يوصف اه اه الفسق على وجه العموم وقد يقال إن الفاسقين هنا عام وليد به الخاص وأن موسى عليه الصلاة والسلام لم يكن في باله اطلاقا أن يدخل الرجلان وعلى هذا فيكون الوصف هنا خاصا بالذين قالوا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها ومن فوائد هذه الآية الكريمة في قوله نعم وقال الله تعالى فإنها محرمه عليهم إلى آخره من فوائد هذه الآية الكريمة استجابة الدعاء لقوله قال فإنها محرمه واستجابة الله للدعاء تتضمن عدة صفات منها الاستجابة ومنها العلم ومنها السمع ومنها القدرة كل هذه ثابته بالاستجابه لانه لو لم يسمع لم يستجب لو لم يعلم ما يريد الداعي لم يستجب لو لم يقدر ايش لا لا لم, لم يستجب ايضا و ومن فوائدها ان التحريم يطلق على المنع القدري لقوله قال فإنها محرمة عليهم أربعين سنه لأننا نعلم أن الله تعالى لم يريد أن الله حرم عليهم بقولا شرعا لكن قدرا وهو كذلك يعني أن التحريم يكون كونيا ويكون شرعيا وقد, وقد ضربنا لذلك أمثلة أثناء الكلام على تفسير ذلك من التحريم القدري الكوني قوله تعالى في موسى وحرمنا عليه المراضع من قبل تحيما شرعيا أو قدريا قدريا ومن التحييم الشرعي قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم وقوله على الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن فائد هذه الايه الكريمة إرشاد إرشاد النساء أن لا يحزن على الفاسد لأنه إذا بذل جهده فيما يجب من الدعوة فإن هدايه الخلق ليست إليه إلى الله فلا يحسن ولهذا قال الله لا تأسى على القوم الفاسق وقال النبي عليه الصلاة والسلام لعلك باخع نفسك ألا يكون مؤمنين وقال لعلك باخر نفسك على اثارهم ان لم يؤمنوا بهذا الحديث الاسف والايات بهذا متعدده فالانسان اذا بذل الجهد بقدر المستطاع فلا ينبغي ان يحزن ويشتغل بعيوب غيره عن عيوب نفسه ولا ياس على القوم وكثير من الناس يكون عنده غيره فتجده يشتغل بمعاصي غيره وعيوب غيره وينسى نفسه وهذا خطأ أهم شيء عليك نفسك, نفسك. أهم شيء عليك نفسك عدلها ثم اسعى في أصلاح الآخرين وإلى هنا انتهى الموقف ويقول عز وجل نبى نبأ ابن آدم بحق تكون هذه ان شاء الله بعد بعد رمضان بعد رمضان لان قررنا بمشورتكم ان تكون الليالي الباقيه في صحيح مسلم حتى نكمل اي حتى نكمل الصيام نعم أنهم نعم انهم اصحاب نعم نعم نعم نعم ويعني قد حاول الإسانه معه ينتهي من هذه البدعة ويرى أنه لو هجره ما يستفيد شيء نعم فلن ربما يعني طالب عن هذا يعني يحالبين فيك وياس يدعوه من الله عز وجل يسبه جاني صاحب هذه البدعة طمت رأس فيها فهل أول شيء واحد يعني يسايرهم وهو يدعين منجا قوي والمنجا الصحيح يعني بحيث لا يفتح هذا اللي نرى هذا اللي نرى إذا كان هجران العاصي أو المبدل لا يزيد الأمر إلا شبه فأنت إنما هجرت ليش؟ للإصلاح للإصلاح ولأجل ان نرتدع هو مهم مرتدع يمكن يزيد في الشر و ونضرب أيضا مثلا في صاحب العاصي لأنك رأيت حالق لك يتوب وهجرت هل إنه سوف ينتهي عن ذلك؟ إن كان ينتهي فلا بأس طيب أهجر أما إذا كان لا ينتهي وإنما يزداد كراهة لك ولما تعود إلى من الحق وسيستمر فأي فائد ثم إن عند الحديث الصحيح لا يحل ل ل مسلم أن يهجر آخاه فوق ثلاثة وهذا مسلم ما في شكل الإصلاح أو لخوف أن يطر بهم الخطر أيهم؟ أيه؟ كيف يفترض أن تصرح بانهم على, على ضلال لا لو على ظلاء نعم من ما هو ما بعرف ما بعرف كل حال إذا أنت انخصصتهم بعيانهم صحيح لكن إذا قلت قال بعض الناس كذا أو يقال كذا ما ينفرن نعم <تصفيق> نعم أولا غضب وإلقاءه للألواح أين نعم هذا ما معنا الآن إلا في القصة ذكرية هذه في سورة البقرة وبعض الأسباب اللي نعم منها ما هو موجود في الأسباب الآن طيب نعم. غضب وإلقاءه للألواح تعني في لهارون قبل سؤاله وأخذه بالحذر نعم قتلني للرجل الفرعوني نعم تسرعي بالسؤال في قصة الخبر واختيار نعم. الخبر في قصة الخبر واختيار المصير الأدنى إذ قال له إن سألتك عن شيء بعده فلا نعم، فما حكم موسى عليه السلام بالعصبية نقول الذي وصفه بالعصبية هل أنت تخبر مجرد خبر فلا تعرض المسألة على هذا السلام بل قلنا إن موسى عليه الصلاة عنده غيرة وعنده قوة ومعش بذلك من الوصف الذي تجعله مدح لا قدح وأما إذا اردت القدح فيه فالقدح فيه كفر كفر مخجعا من الله فمثل موسى عليه الصلاة والسلام مشهور بأنه قوي وشديد ولهذا لما جاءه ملك نواتي ليقبض روحه طمع حتى فقع عينه فهو معروف بشدة عن معنى ايها الاخوه لم يتم الشرح في هذا الشريط ويمكن اتمامه في الشريط الذي يليه